اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرض علينا صبر وسبد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ لَنَا به ضعف عَنَّا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين اللهم إِنَّا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميل أهوال والآفات وتقضي لنا بها جميل حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أكثر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذ الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين